وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلا أكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتين ولا تحابون على طعام المسكين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 يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكراء، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكراء، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. فيوم إذ الله يعذب عذابه أحد ولا يوثق وساقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي